ولا تجعلوا مع الله لاه آخرين لي لكم منه نذير مبين كذلك ما أت الذين من قبليم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به